هنا نور لخالقه تعالى تعال له أيابتي تعالى هنا, هنا ألبست تيجاناً تباهي ملوك ممالك الدنيا جمالاً هنا ألبست تيجانا تباهي ملوك ممالك الدنيا جمالا هنا ألبست تيجانا تباهي يا بي ما أجمل القرآن شغلا وما أحلى بختمته ابتهالا ابي ما اجمل القران شعلا وما احلى بختمته ابتالا قد استأنست بالقران حتى رايت سواه يلبسني خبالا حتى رايت سواه تؤدي استأنست بالقران ولقانت هي تعالى تعالى هو ايابتي تعالى ولقانت هي تعالى تعالى هنا يا والدي اجتمعت خطانا لنعقد في عرى الدين الحبالا هنا يا والدي اجتمعت خطانا لنعقد في عرى الدين الحبالا نعقد في عرى ومن اتانا ضيوفا تمموا الفرح اكتمالا فحياك الإله ومن أتانا ضيوفا تمموا الفرح اكتمالا سألبس من كتاب الله درعا إذا فتن الزمان غدت نبالا سألبس من كتاب الله درعا إذا فتن الزمان غدت نبالا وأوقد من مشاعله طريقا إذا امتد الزمان به وطالا قد نقول لخالقه تعالى تعالى له ويا أبتي تعالى هنا نور لخالقه تعالى تعالى له أياه تعالى هنا ألبست تيجانا تباهي ملوك ممالك الدنيا جمالا ملوك ممالك الدنيا جمالا